ارفع عيدك سجل اسمك في سجل الزائرين عاش صوتك يا حسين the صوت الثائرين سجل اسمك يا حبيب. يا لثارات الغريب صار موعدنا قريب صار موعدنا قريب تسمع وين ما تكون انت حاضر. أرفع يا تحسين العزيز ومن ترفريق تدرك الغاية على نصحك لا تخذل ولا تجامل ماكو وفاية زين بس هو ليوفي خدمه وينطي هوايه خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عاش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين تجل اسمك في سجل الثائرين عاش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين أنت يل عندك مريض حاجة صعبة روح للكافل هذا باب حسين قاضي للحوائج لا تضل غافل ما يرد محتاج معروف النتيجه بالكرم حافل هذا ابن ام البنين واخو زينات هذا ابو فاضل خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عاش صوتك يا حسيني انت صوت الظائرين سجل اسمك في سجل الظائرين عاش صوتك يا حسيني انت صوت يا حسين وحسنا لو ماكو مجلس ولطم لمصابك ورقدة الطواريج ماكو بيوم عاشق ونصبر ببابك والله نتحدى الظروف الصعبة كلها ونوصل اعتابك ما نعوف الاربعين وهالمسيره تدرب احبابك خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عايص صوتك يا حسيني أنت صوت الظائرين أفضحين نجل اسمك